بوك تو بايت ريش خمسة وثلاثون, خمسة وثلاثون. في المطار في المطار امي اثنس جابر جونو اكتا بيماني تيكيت بوك كوتتشاي. من فضلك احجز طيران الى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر অনুগ্রহ করে জানালার ধারে من فضلك مقعد بجانب بالافذة غير المدخنين من فضلك مقد بجان النافذة غير المدخنين عام ما شكون شنش كرتتي من فضلك أريد تأكيد الحجز من فضلك أريد تأكيد الحجز عام ما شغلكون من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد الحجز عمي আমার সংরক্ষণ فضلك اريد الحجز فضلك اريد تعديل الحجز রোমে যাবার পরবর্তী বিমান কখনলি তকলা সিট কি এখনো খালি আছে না আমাদের কাছে কেবল মাত্র একটি সিট খালি আছে আমরা কখন নিচে নামবান আমরা সেখানে কখন পৌঁছাবো। متى نصل؟ متى نصل؟ سيتي سنترে যাওয়ার জন্য কখন বাস আছে؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينه؟ এটা <تصفيق> هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ এটা هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ এটা কি هل هذه امتعاتك؟ هل هذه امتعاتك؟ আমি নিজের সাথে কত জিনিস নিয়ে كم آخذ معي امتعة في الطائرة؟ كم أأخذ معي أمتع في الطائرة؟ بيش كيلو. عشرين, كيلو عشرين كيلو كي ماترو بيش كيلو كم فقط عشرين كيلو كم فقط عشرين كيلو